اللهم خذ بنا واصينا للبر والتقوى وإلى ما تحب من العمل وترضى اللهم اهدنا وسددنا اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك علما نافعا لا ينسى ورزقا طيبا وعملا متقبلا